أماما أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب اليوم الهدا أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق كل قانه ودكوا معاقل جند العبام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 119. ودكوا معاقل جند العداء 110. نذيق العدو ولضى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 أعيدوا إلى الحق صلّى الله ودفوا ما قيل جنوداً عدا أماماً أماماً أماماً جنوداً فدا أعيدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق صلّى الله أجدكم عاقل دنيا ألم النصر أن النصر حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء إلى النصر أن النصر أن نصر حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء 117. أعيدوا, أعيدوا إلى الحق سلطانه 118. ودكوا معاقل جند العدا أماما أماما أماما جنود الفدا أعيدوا الشباب ليوم الندا 110. أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه